ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصر اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ ابْكَ أَلَمْ يَنْلَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ تَعَ أَوَّذَ خَاسِرًا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ مَا نُري ان كبعض الذين نعدهم ان سوف فينك فاذ لننا ما جووا فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على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 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل وَا لَا نَفْعَ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَآءَ لَا يَسْتَخِيرُونَ سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن وهو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقعا قَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا لُقُوًا عَذَابًا وَإِسْتَنبِئُ نَكَ أَحَدٌ قُلْ هُوَ الْإِوَاحُ بِأَنَّهُ لَا حَقٌ